<تصفيق> لله دارك يا أبنى دوحة يا <تصفيق> يا أيها الأسدول أسجى في فارا يا أيها الأسدول سكنت في صخر يا ساكن الصخر اي ليس سما يا ساكن الصخر اي يا من آذق الكفر من الكفر كتم عادا سلك الطريق الحا أفن قادة له روح الشاهد وتر تقيف وقاساه سلك الطريق الحا أفن قادة له الشاهد وتار تقي فوق السفا لن أنسى ما في تلك السجود لن أنسى ما عشنا في تلك السجود ولا حتى أبدا ولا حتى ما رأى في ما عليك يا بطي تركتني في هذه الدنيا أدرك تغصيها وتركتني بهذه الدنيا وأدركت صفا لله درك يا ابنى دوحة يا في يا أيها الأسد والمسجا في الثارة يا أيها الأسد والمسجا في الثارة آه عليك يا ابنى دوحة دلالي عليك يا ابنى دوحة دلالي يا لي ثل قابل جان تن فيها عراني ما يسلو الألبان العجب في فيها من الحورج وعدنا علينا آخ الإسلام أن نثهر بأيدينا ونحتى سرقه نثهر بأيدينا ونحتى سرقه سرنا شغيا في طريق نبينا شقا إلى الأخرى ونغلق كل سيرنا سرنا في طريق نبينا شقا إلى الأخرى ونغلق كل ما لله يا عالي لله درك نادوا حتى يا عالي يا, يا أيها الاصدام وسجا في يا ايام الاصدام وسجا